بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب الرجين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعتدون وانه فيكم من كتاب لدينا العلي حكيم أفنطلب عنكم الذكر فضحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم نبيين إلا باهوري يستهزئون فأهلكنا أجد منهم بعضا ومن عام ذلك الأول وإن من خلق السماوات والأرض لقولن خلقهم العديد العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها الدار الذي جعل لكم الأرض مهدا ودار لكم فيها لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بطبئ فأنشرنا به بلدة ميتا فذلك تفتجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستروا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سكر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى رحبنا لم ينطلبون وجعلوا له من عباده تهتى إن الإنسان لجفور مبين أم اتقد مما يطلق بناتهم وأصلاق بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظن وجهه وهو أو مي ينشق في الحِلة وهو في قصام غير مُبين. وتعالوا من الذين هم باب الرحمن خَلْقَهُمْ وقالوا لو جاء الرحمن ما عبدناه، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرجون، من قبله فهم بل قالوا إنا ونزلنا على أمة وإنا وإنا على آتالهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مصرفوها, إلا قال مصرفوها إلا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مبتلون قال ولو جئتكم باهلى مما وجدتم عليه اباءهم قالوا انا بما اغتلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ الَّذِي نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ يُضِلُّونَ كَثِيرًا فَأَخْتَرْنِي فَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَجَعَلْنَا ولما جاءهم الحق قالوا ها تافح به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الخريةين عظيم أهم يغفرون رحمة ربه نحن قسمنا بينهم معيشتهم للحياة السنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, بعض درجات ليستخد بعضهم بعضا تغيرا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون النات أمة واحدة لجعلنا, لجعلنا لمن يكتر بالرحمة لبيوتهم ثقفا من فضقة ومعارض عليها يظهرون ومعارض عليها يظهرون وتورا عليها وزخرفا وَإِن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين ومن يحس عن ذكر الرحمن طيب فهو شيطانا فهو له قدين وإنهم لا عن السبيل ويحسبون أنهم مهجدون حتى إذا ولن ينفعكم اليوم إظلمكم أنكم في العذاب مشكركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي اللي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهب النبي فإنا منهم منتقون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتلرون فاستمتك في الذي قولي إبيت وإنه لذلك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا فجعلنا من دون الرحمن ولقد أرسلنا بها بآياتنا إلى جرعون وملئه فطال رسول رب العالمين فلما كانهم بآياتنا إلا وما بديهم من آية لله الأكبر من قفتها ورقوناهم بالعذاب لعجمهم يرجعون وقالوا يا أيها الثاقر لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهجدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فتحهم في قومه قال يا قوم أذلك لي ملك مصر وهذه الأنهار فلا ترسمون أمن فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب الزوداء معه الملائكة مقترين فاستطفق قومه إنهم كانوا قوما فلما آدفنا انتقلنا منهم فأغرقناهم نجمعين فجعلناهم سلبا فمثلا للعاطين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قولت منه يضدون وقالوا آلهتنا خير منه ما ضربونك إلا جبلا بل هم قوم قصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني ولو نجاء لجعلنا منكم ملائفة في الأرض واختبون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واستبعونها ذا قراط مستقيم ولا يطفن الشيطان إنه لكم مبين ولما ولبين لكم لَكُمْ بَعْضَ اختلفون فيه ولبين لكم بعض بَعْضَ الَّذِي فاتقوا الله ورطيعون إن الله هو ربي وربكم تعبروه هذا قراط مستقيم فاختلب الأحلاق من بينهم فغير للذين ظلموا من عذاب هل وهم لا يسرون الأقلاق لونين بعضهم لبعض عدون إلا يا قوتم عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا سمين قد قل الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون عليهم بصحاة من ذهب وأطلاب وفيها ما تشتيه الأنفس وتلب الأعين وأنتم فيها قادرون وتلك الجنة الذي أولدتمها مما كنتم تعملون لكم فيها بابعة كثيرة منها تأتون إن المجرمين في عبادها النمطالفون لا يبتر عنهم وهو فيه مجرسون وما ظلمناهم ولا ونادرنا مال يقض علينا ربه قال إنكم مابفون فقد جبناك بالحق ولكن ما بالحق فالمون فانحرموا أمرا فإنا قدمون أم نحن كون لما نسمع سره فلا وردنا لديهم جسرون قل إن كان للرحمن ولكن فأنا أورا الحابدين سبحان رب السماوات والأرض رب في العرض عبما يظهون فلهم يروبوا ويزعبوا حتى يباقوا يومهم الدليل عدون وهو الذي السماء إلاه وبالأرض إلاه وهو الحبيب العليم وتبارد الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعد والحيد الجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يحسبون ولئن سالتهم من خلقهم ليقن الله فانا لفظون وقيمه يا رب انها لقوم لا يؤمنون عنهم